ومن يشاق اتق الله فان الله شديد العقاب من قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما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 وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا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 ولا يجدون في صدورهم حاجه مما يؤتوه ويؤثرون على أَنفُسِهِمْ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقشع نفسه فاولئك هم المفلحون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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين لو أنزلنا هذا القرآن على جبريل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.